ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وقوله وراء المجرمون أي عينوها رأوا النار التي يؤتى بها معها أزمة عظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الموقوف لفظا عليه والمرفوع معنا فإنه لا يقال من قبل الرأي فإن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف ملك سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها ويجرونها فما أعظم جهنم فرأى هؤلاء المجرمون جهنم تقاد وظنوا وتيقنوا فإن الظن هنا بمعنى اليقين لا محالة فقد رأوا وعاينوا معنى أنهم فظلوا أي تيقنوا أنهم من أهلها وأنهم واقعوها ولا محالة وليس ثم شيء يحول بينهم وبينها ولم يجدوا عنها مصرفة فليس هناك شيء يصرفهم عن النار ويعدل بهم عن النار ويحول بينهم وبين النار فلم يجدوا طريقا يعدلوا بهم عنها بل لا بد لهم منها ولا بد من دخولها وقد أحيطت أو قد أحاطت بهم من كل جانب فأين المصرف ما فيه مصر أو ما فيه مصر فظنوا وتيقنوا أنه لا طريق ينصرفون إليه ولا معدل أيضا يعدلون إليه فلما كان الأمر كذلك ظنوا وتيقنوا أنهم واقعوها وأنهم من أهلها وأنهم داخلوها وقد أحاطت بهم من كل جانب فتيقنوا بعد ذلك الدخول نسأل الله العافية والسلامة فهذا شأن الكافرين والمشركين بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعائنون عذاب الله ويرون النار رؤية العين وهي تقاد وتزم وتسحب فيظنون بعد ذلك الدخول ويتيقنون الدخول وينظرون المصرف الذي يصرفهم عنها والطريق الذي يعدلون إليه غير الطريق الذي هي فيه ما يجدون مصرفا ولا يجدون مكاناً ولا ملجأاً يلجأون إليه بل النار هي ملجأهم والنار هي التي يدخلونها وهي المصرف الذي يذهبون إليه ونسأل الله العافية فلا ملجأ يلجأون إليه هم القيامة ثم ذكر سبحانه وتعالى ما في القرآن من المواعظ العظيمة ومما صرفه الله جل وعلا من الأمثال لقريش ولغيرهم مما يستوجب الإيمان به سبحانه وتعالى فجعل القريش ما جعل مما يتعظ به ويتذكر به من الأمثال وما استفادوا من هذه الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ولم يتعظوا بها بل عاندوا وقالوا ما سيأتيه وما منع الناس أن يؤمنوا عاندوا وتركوا الخير وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق قريش ومن كان على شاكلتهم من المعاندين جادلوا بالباطل يدفعوا الحق ويضحض به الحق والحق لا يدفع ولا يمكن دفعه أبداً لا يستطاع دفع الحق الحق يلزمك يركبك وتقام به حجة الله عليك فلا يستطيع دفعه ما حاولت هؤلاء قريش يجادلون بالباطل ويظنون بهذا الجدل سيدفعون هذا الحق بالباطل وهيهات فقال الله سبحانه وتعالى مبيناً ما عليه كتابه من الوضوح والبيان ومن ضرب الأمثال للإيمان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل صرفنا لهم والمقصود بالناس يدخلون دخولاً أولياً هنا قريش فإن الله صرف لهم القرآن ووضح لهم الأمور فيها وفصلها لكي لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسم فأرسل الله سبحانه وتعالى حتى لا يضل الناس عن طريق الهدى فجعل فيه الأمثال ومن جملة الأمثال التي جعلها الله سبحانه وتعالى وذكرها ما ذكره القريش مما تقدم ووضحه للقريش مما يستوجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليتذكروا ويتعظوا لكن ما السباد فلم يتعظ هؤلاء ولم يستفيدوا من هذه الأمثال التي ضربت لهم ضرب الله له أمثال في الدنيا وضرب أمثالا كذلك تتعلق بذلك الرجلين وذكر أيضا أمثالا فيما يتعلق بالعبادات وغير ذلك من الشؤون التي يحتاج لها الناس كلها في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء فهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وتستوجب الإيمان ولكن كما قال الله عن هؤلاء المعاندين متعنتين وكان الإنسان أكثر شيء جدل جادل ويريد يضحضوا الحق يزيلوا الحق ولا يريد يقيم أن, يعني أن تركبهم الحجج وكذبوا بالقرآن وظنوا أن هذا نافعهم وهذا هو أعظم الضرر به رد الحق ودفع الحق وهذا الكبر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه حقيقة بي قمط الناس وهكذا أيضا دفع الحق فهم يحلصون على أن لا تقام عليهم الحجج بما جاءت به الرسل فهذا حال القريش الذين عاندوا لم يستفيدوا من كلام الله ليس كل القريش بل بعضهم استفادوا آمن ولكن هذا هو حال أولئك فهم خصماء ويحبون الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدله فجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصموا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد جاء بالآيات البينات الواضحات الدلالات التي لا وضوح أعظم من وضوح كتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ما آمنوا بالله جل وعلا وكانوا من أهل النار وكانوا من الخاسرين من مات منهم على الكهر بالله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدله أي كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله سبحانه وتعالى وبصره لطريق النجاء فهذا يستسلم وإلا حال الإنسان الكافر عياذه بلا كثير الجدل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا ويجادل الذين كفروا بالباطل يجادلوا بالباطل ما يجادلوا بالحق فالمجادلة مجادلتان مجادلة بالحق ولإظهار الحق وبيان الحجد على الناس وبيان ما أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل وهذه مجادلة الأنبياء ومجادلة الأولياء ومجادلة العلماء الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى وهذه مجادلة محمودة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا هذا لا بأس به بل قد تكون واجب هذه المجادلة لبيان الحق وبيان التوحيد وبيان العبادات ومجادلة باطلة دمهم الله بها هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فهؤلاء جادلون بالباطل كما أخبر الله جادل الذين كفروا بالباطل ثم ذكر جل وعلا سبباً لمنع كثير من الناس عن الإيمان فقال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله فهؤلاء منعهم من الإيمان تعنتهم وعنادهم حتى طلب بعضهم أي بعض المعاندين من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم العذاب أو يأتيهم بسنة من تقدم أن يريهم العذاب ويعاينون ويشاهدون اللهم إن كان هذا هو من عندك فامطر علينا حجارة من السماء هؤلاء طلبوا ذلك وهكذا فأصط علينا قسفا من السماء وغير ذلك من الآيات التي تدل على تعنت وعلى عناد فقال الله ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين طلبوا سنة الأولين وطلبوا أن يروا عذاب مشاهدة ومعاينة أو يأتيهم العذاب قبله معاينة مقابلة يرون العذاب ويؤمنوا بعد ذلك وهمهم بعد الإيمان وإنما هم باب اللهم إن كان هذا هو الحق من عنده فأمطر علينا حجارة من السماء فهم يكذبون اصلا. وبعضهم لا يؤمن أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى لذلك يجادلوا وهذه من المجادلة بالباطل وأنهم يريدون أن تأتيهم سلة من تقدم أو يرون العذاب بأعينهم ويكون مقابل لهم ومشاهد لهم وهكذا ما ذكر الله عن من تقدم غير قريش فأصلق علينا كسب من السماء إن كنت من الصادقين وهكذا آخرون اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وهكذا قريش هنا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وكذلك أيضا هنا وقالوا أيضا للنبي اتنا بعذاب أليم هذا من هذا الباب أنه منعهم الإيمان ولم يؤمنوا برسول الله هذا الأمر حتى تجرأ بعض مطلب هذه المطالب نريد نشاهد العذاب نريد سنة الأولين تريدنا نؤمن بك هات لنا سنة الأولين وخلنا نشوف العذاب بعملنا وبعدها نؤمن وهمهم حول الإيمان هذا معنى والآية تحتمل معنى آخر أنهم لم يؤمنوا حتى يعينوا برش الله ونزول العذاب بهم وبعدها يقولوا آمنا وما ينفعهم الإيمان ما ينفعهم بعد ذلك الإيمان إذا قالوا آمنا وقد عاينوا بطش الله وعذاب الله في وقت لا ينفع فيه العذاب ما ينفعهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين فإذا جاءت سنة الأولين وجاء بطش الله وجاء عذاب الله قالوا آمنا وهذا ما ينفع هذا يدل على عناد يا أخوان وكثير من الناس ما يحصل عندهم الإيمان إلا إذا أصيبوا بالبلاء إذا أصيبوا بالبلاء هنا ربما يصدقون ويرعوون ويتركون كثير من الذنوب وهذا ينفع إن كان قبل الغرغرة وهكذا أيضاً قبل إحاطة الموت بالجميع ونزول العذاب بهم هذا ينفع قبل ذلك وأما بعد ذلك فلا ينفع وإلا الله سبحانه وتعالى يجعل هذا البلاء لمثل هذه المعاني والله المستعان قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أين مفعول منع الثاني؟ ما منع الناس فاعل منع أيضاً إن منع تنصب مفعولين فأين المفعول الثاني؟ المصر الأول وما منع الناس الإيمانة؟ هو في الحقيقة منصوب نزع الخاف في الأصل من الإيمان لكن إذا نصب مفعول به لا مانع أن يقال مفعول به وما منع الناس أن يؤمنوا وإذا كان هناك خافض مغدر فيجوز مصر النصب ويجوز الجرن بهذا الخافض المقدر. وما منع الناس من أن يؤمنوا وما منع الناس أن يؤمنوا فيجوز نصب هذا المصر المؤول باعتبار أن الخافض لم يلفظ به ويكون منصوبا عن الناس الخافض ويجوز أيضا نصب ويجوز جره بهذا الخافض ويذكر من الإيمان فهذا المفعول الثاني وإن الفاعل نعم مصر المؤول إلا أن تأتي لهم سنة قال رحمه الله قوله تعالى وراء المجرمون النار أي المشركون هذا وصف عظيم لهؤلاء مجرمون. المشرك مجرم فلا مانع عن تقول للرافضي مجرم مشرك بالله وهكذا ممن وقع في الشرك لا مانع عن تقول لهم مجرمون فالله يقول ورأى المجرمون النار أي المشركون فهو مجرمون ولا شك أي إجرام أعظم من إجرام المشرك المندد المتنقص لله سبحانه وتعالى إذ يجعل له الأنداد والنضراء فيصرف لهم ما لا يجوز أن يصرف لهم من عبادكه سبحانه وتعالى يجعلون لهؤلاء الضعفان ساكين والله مخذول المشرك مخذول ما قدر الله حق قدره كما أخبر الله ما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون الله وقاره ما, ما رجوا الله وقاره فاشركوا به وإلا العظيم يشرك به ويجعل مع المسكين هذا الإنسان الضعيف يعطوا يصرف له صلاة وتصرف له نذر أو ذبح أو دعاء وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر قال وراء المجرمون النار أي المشركون فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها داخلوها وواقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفة معدلة لأنها أحاطت بهم من كل جانب قوله عز وجل ولقد صرفنا بينا وضحنا جلينا كي لا يضل الناس عن طريق الهداه فجعلنا فيه الامثال وضربنا فيه الامثال حتى يتبين الناس الحقائق يتبين الناس الحقائق ويطضح لهم الذي اراده الله سبحانه وتعالى منهم ما فيه احد له حجه على الله سبحانه وتعالى بعد بلوغ الحجه ما فيه الله بعد بلوغ الحجه ولا ينبغي ان يقال بالعذر بالجهل هنا اذا بلغت الحجه ولا يصلح ينذركم به وانبلق قد أقيمت الحجة توحيد واضح في كتاب الله والشرك كذلك بيّن جلي أعظم شيئين يوضحهم الله سبحانه في كتاب التوحيد والشرك حتى لا يضل الناس لذلك كان البيان فيه ما أكثر كانت السور معتنية بها من الفاتحة إلى الناس وهي في توحيد الله سبحانه وتعالى فلا تكاد سورة إلا فيها التوحيد حتى ذكر العبادات هذا أيضاً كذلك في إشارة للتوحيد وأن الناس يصلوا لله ويحجوا لله ويصوموا لله وليجعلوا مثل هذه العبادات لغيره القرآن كله توحيد لله جل وعلا أمر التوحيد جليل وأمر الشرك جليل وإذا ذكر التوحيد معنى نهي عن الضد وإذا ذكر الشرك معنى نحف على ضده وهو التوحيد قال رحمه الله قوله تعالى فظلوا أيقنوا أنهم واقعوها داخلوها واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا لأنها أحاطت بهم من كل جانب قوله عز وجل ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل ليتذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا وكان الإنسان أكثر شيء جدله ما اتعط هذا جنس الإنسان وليس جميع الإنسان على هذا الحال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وإنما المقصود الجنس والكافر الكافر هذا حاله يريد أن يدفع الحجج لذلك نهى الله علياً من هذا الصنيع واستدل عليه بهذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلها لا يجادل وقد جاءوا إلى بيته ونصحه بقيام الليل وقال روحنا بيد الله إن شاء بعثنا بعثنا سبحانه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الخلف وهو يقول كان الإنسان أكثر شيء جدلها أن هذا ما يصرح منك يا علي أنك تجاهد وقد جاء من ينصحق بقيام الليل سيئتي الحديث وعلي السفيد من هذا جدا وأخذ بهذه الموعظة وما ترك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقد حثه النساء صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن يكبر إلى آخره قال رحمه الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل وجدلاً تميز لأكثر قال ابن عباس أراد النظر ابن الحارثي وجداله في القرآن والآية عامة والعبرة إن صح هذا السبب أو إن صح أنه المقصود بعينه فاللفظ عام الإنسان يشمل النظر غير النظر والنهي له ولغيره والذنب له ولغيره قال ابن عباس سراد النظر ابن الحارث وجداله في القرآن قال الكلبي أراد به أبي ابن خلف الجمحي وقيل المراد من الآية الكفار كلهم مرادون بهذه الآية لقوله تعالى أولئك يعتبرون من الكفار بعض من عام أو بعض من كل لقوله تعالى ويجاجر الذين كفروا بالباطل وقيل هي على العموم وهذا أصح وهذاك أيضاً صحيح هذا أصح اسم تفضيل وهذاك أيضاً صحيح فإنه من الباب الذي يتكرر وهو تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي قال أنباءنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباءنا محمد بن يوسف قال أنباءنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أنباءنا علي بن حسين أن الحسين بن علي أخبره أن علي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه انظر لأمانة السلف في هذا الجانب العظيم وهو التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في جنابهم وإن كان يتعلق بهم وبأشخاصهم ما يكتموه ما يكتموه وما يقول نسكت على هذا هذا ذنب لي أو فيه ربما يستغل بعض عدائي بل يبلغون ما لهم وما عليهم رضوان الله تعالى عن السلف وهذا ليس عليه في الحق في الحقيقة وإنما هو دين وفيه إرشاد له توجيه أن يسعى صلى الله عليه وسلم بعثا معلما وموجها ومصححا عليه الصلاة والسلام أن الحسين بن علي أخبره أن علي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لا تصليين فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا انصرف أوليس فيك أن هو رجع انصرف ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولن يضرب فخده وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يضرب فخد عليه الصلاة والسلام وهو يمشي ناصحاً لعلي ومسمعاً لعلي هذه الكلمات حتى ينتبه من هذا الجدل وأن هذا لا يليق به ثم سمعت وهو مولى يضرب فخده وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قوله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى القرآن والإسلام ولا شك أنه الهدى القرآن والإسلام والبيان من الله عز وجل وقيل إنه الرسول وهو الذي جاء بالقرآن والإسلام وهو الذي جاء بهذا فإذا فسر بالرسول معنى أنه يفسر بالملزوم وباللازم يفسر أن المقصود به القرآن والإسلام هو الذي جاء به مع عليه الصلاة والسلام من ربه وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين هذه فضيلة عظيماً لاستغفار في رفع العذاب واستقرار الأوضاع ودفع الضرر ودفع الشرور عن الناس يكونوا بالاستغفار وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم استغفرون هؤلاء الذين أصيبوا بهذا المرض من أهل الإسلام عليهم أن يستغفروا الله ويكثروا من طاعة الله من عبادة الله سبحانه الضراعة واللجوء إليه فليس لها من دون الله كاشف هذه الأمراض وهذه الأوباء التي تنزل بالناس والله لا يدفعه عنكم أحد لا بالطب الحديث ولا بغيره من هذه الأمور التي تقدم فيها الناس ما يدفعه عنكم إلا الله وأنتم تشاهدون هذا وترون هذا فكم من محاولات لعلاج هذا المرض وندفع هذا المرض ولم يصلوا إلى شيء إلى الآن وما كنا نظن يوما من الدهر أن الجمع تنقطع ولا تقام في المساجد وأن الجماعات تنقطع ولا تقام في المساجد بسبب هذا الوباء الذي نزل ببعض البلاد بلاد أهل الإسلام هذا ما كان يخطر لنا ببال أن المساجد تعطل عن الجمعة ممنوع أحد ينزل الجمعة خوفاً على الناس من هذا الوباء وهكذا لا ينزل أحد إلى الجماعة خوفاً على الناس في بعض البلدان من هذا الوباء هذا شيء عجيب الله وما أدري متى يرجع الناس إلى الله وقد شاهدوا سنة الأولين وأتاهم العذاب قبلة متى سيؤمنوا عدوه إذا لم يؤمنوا هنا في هذا المواضع متى سيرعوا الناس ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه ويتذكرون قال ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا هذا كما سمعت وأشرنا إليه هذا التفسير يعني ما يؤمنوا إلا ذا هذه السنة ورأوا هذه السنة التي ماضية في المعاندين وماضية في هؤلاء الذين يحاربون الدين أن الله يجري عليهم سنة الماضين ومن خلوا من قبلهم قال يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا وقيل إن لا أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قوله أو يأتيهم العذاب قبلا قال ابن عباس أيعيانا من المقابلة وقال مجاهد فجأة وقرأ ابو جعفر أهل الكوف قبلا بضم القاف والباء جمع قبيل أي أصناف العذاب نوعا نوعا قبولا أصناف العذاب نوعا نوعا حتى يروا أصناف العذاب يؤمنوا الله إله إن شاء الله يكفي